إن الله غفور رحيم يا أيها المدثر قم فهنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر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 وما أدري كما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا اصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم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 امِنكم اي يتقدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتسالون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخايضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتينا اليقين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 أن يؤتي صحفاً منشره كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شيء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوي وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة